وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَنَّىٰ تُحْيِي الْمَوْتَىٰ قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنْ قَالَ بَلَىٰ وَلَٰكِن لِّيَطْمَئِنَّ قَلْبِي قَالَ فَخُذْ أَرْبَعَةً مِّنَ الطَّيْرِ فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ ثُمَّ اجْعَلْ عَلَىٰ كُلِّ جَبَلٍ مِّنْهُنَّ جُزْءًا جزءا ثم دعوهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم مَثَلُ الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبثت سبعة نابلة في كل سنبلة مئة حبة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 لهم أجرهم عند ربهم ولا خرف عليهم ولا هم يحذنون قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى والله غني حليم يا